لا اله الا الله قران الله وكتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن 재미ensive ujourd� gut and I قَدَ آتَيْنَا كَمُلَّةٌ